بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نتابع كلامنا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عن السياقات القرآنية في الثناء والمدح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني مرة معنا سياق المدح أي الآيات التي يمدح الله عز وجل فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سياق الشهادة أي الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لنا وعلينا وعلى الأمم السابقة في السياق وغير ذلك من السياقات ووقفنا عند سياق القسم به صلى الله عليه وسلم أي أن الله أقسم في القرآن الكريم بعمر وحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه هي نهاية التكريم وغاية العناية كأن الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى يرسم لنا منهجا للتعامل مع القرآن الكريم فالذي اراد أن يخر القران في الحقيقة فإنه لا بد ان يصيب القران كله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب اما ان يكون خطاب متحين اما ان يكون خطاب ثناء اما ان يكون خطاب اشفاق اما ان يكون خطاب عتاب المحبوب له لمحبوبه الى غير ذلك فالقران الكريم كما قال سيد عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القران فالنبي صلى الله عليه وسلم قران يمشي على الأرض والقرآن الكريم الذي نقرأه قرآن متلو إذا أردنا تجسيد هذا القرآن في أن لقها في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ليس هناك آية تخرج في هذه السياقات ليس في القرآن الكريم سورة أو آية يعني تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا النوع من العناية بغير هذا النوع من الاهتبال الاهتبال بمعنى الاهتمام بهذا النوع من الاهتمام فالقرآن الكريم كله مهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا للقرآن عن الله سبحانه وتعالى إذن فالآية التي صلودها في هذا الكتاب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نماذج ونقص عليها عبارة عن نماذج في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو في الشبقة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من من السياقات فالحقيقة ما ساقه الإمام قاضي عيض رحمه الله تعالى عبارة عن نماذج حتى لا يفرغ القرآن كله في كتابه بمعنى من أراد أن يتوسع في هذا الأمر فعليه بالقرآن الكريم يقرأه متدبراً يقرأه خاشعاً تاليا يقرأه متأملا في كلام الله سبحانه وتعالى مع حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن افتتح القاضي عيض رحمه الله تعالى هذا الفصل, الفصل الرابع في الباب الأول بقوله قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون اتفق اهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله المفسر كلهم تفق على أن المراد بهذا القسم بحياه النبي صلى الله عليه وسلم لا عمرك عمر النبي صلى الله عليه وسلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ليلفت انتباهنا إلى عظمة تلك المخلوقات وإلى ما أودع الله عز وجل فيها لنا من الرحمات وما أودع لنا فيها من النعم والخيرات وأعظم نعمة في هذا الوجود بالنسبة إلينا أعظم نعمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نعمتين أنعم الله عز وجل علينا بها هي محمد صلى الله عليه وسلم لورحم للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليلفز انتباهنا إلى هذه النعمه قال لعمروك إنهم لا في سكرتهم يعمهون بعد أن سقى هذه الآية التي تدل صراحة وباتفاق المفسرين على أن الله تعالى أقسم بعمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اتى بسياقات أخرى منها قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم حيث اختلف المفسرون فمنهم من ذهب إلى أن ياسين اسم من اسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب بعضهم إلى أن ياسين وطها اسمان من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة له كثير من من أسماء كثير من الأسماء من بينها مثلا كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وابو القاسم والماحي والعاقب والحاشر والمقفى والخاتم والفاتح وطه وياسين من هذه عشرة, عشرة اسماء يعني بعضها مذكور في الصحيح وبعضها مذكور في الكتب الأخرى يعني هذا طه وياسين يعني ذكره ابن عساكر وذكره ابن عدي وذكره البيهقي في دلائل النبوة فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ومعنى محمد كثير الحمد يحمده اهل الارض ويحمده اهل السماء وكذلك احمد صياغه مبالغه في حميده يحمد فهو احمد اي كثير الحمد كذلك ابو القاسم كني النبي صلى الله عليه وسلم بابنه الاول القاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يكره ان يكن احد ب باب القاسم غير النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذا اسما له وباعتبار هذا هذه الكنيه اشتهر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان واحد كي يدعو لشخص اخر في السوق يا ابو القاسم يا ابو القاسم فالتفز اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي س... فقال له لا عنيك انما عن شخص اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمه ولا تكنوا بي ب... بكونيتي من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح الفاتح انا فتحنا لك فتحا مبينا فتح الله عز وجل به القلوب قبل ان يفتح به الجدران فتح الله عز وجل به قلوبا غلفه قبل ان يفتح بها البلدان التي فتح الله عز وجل عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم الفاتح من هذه الناحيه ايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم الفاتح لان اول من يدخل الجنه محمد صلى الله عليه وسلم اول من يفتح باب الجنه ويتعاقب الناس بعده اشكون هو هو النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اسمائه الخاتم او الخاتم يعني خاتم الخاتم والخاتم يستوي فيه كسره التاء او فتحتها اذا قلت الخاتم بحال الى قلت الخاتم حال بحال اي الشيء الذي يكون خاتما لغيره يكون في نهايه غيره ومعنى الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوات وختم الرسالات وختم النذارات ما كان محمد أبا حد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين فهو النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم النبيين أي لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك دليل على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مش كين شي دليل شي دليل ملموس الدليل الملموس الواضح الذي لا غبار عليه هو هذا القران هو القران الكريم لان الكتب السابقه عندما تنزل على اصحابها تبلى ويدخل عليها تحريف ويدخل عليها الزيادة والنقصان يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون لان تلك الكتب استحفظ الله عز وجل اصحابها اياها إما من كتاب الله وكانوا عليه ما معنى استحفظهم إياه كلفهم بحفظها كلفهم بحفظها أما هذا القرآن فلم يكلف الله عز وجل أحدا بحفظه بل قال انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بل تولى سبحانه وتعالى حفظه بنفسه تولى حفظه بنفسه فإذا تولى الله عز وجل حفظه بنفسه فهل سيترك بيانه يضيع؟ البيان ذي القرآن البيان الكريم سنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إذا كان الأصل محفوظا فبيانه وشرحه لابد ان يكون محفوظا فقيد الله للسنة من يحفظها من الرجال من يحفظها من اتقاط العدل اساطين الرواية أصااتين هم اساطين هما هذ هاد الاساطين اللي وقف عليهم واحد العدد من اطوان ديال الاسمنت والحديد هي الاساطين الاساطين اللي قمت عليهم السنه اساطين من من من الرجال كالإمام البخاري كالإمام مالك رحمه الله تعالى عليه عليهم كالإمام الشافعي وكالإمام احمد وكالإمام يحيى بن معين وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كثير الاساطين ا لا سبحان الله سبحانه وتعالى يجعل في كل خلاف في كل غلف عدونا يحمل يحملون هذا العلم ينفونا عنه تحريف الغالين وتاويل الجاهلين وانتحال المبطلين ولذلك تسمى السنه السنه ماذا باش عرفتها؟ السنه <تصفيق> لا السنه السنة هي السنه الوصف باش المطهرة؟ السنه المطهره علاش نقول المطهره اي طهرت من التحريف وطهرت من التاويل وطهرت من الانتحال طهرت من الزيادة ونقصان. أما القرآن فنقول محفوظ هو محفوظ وتكفل الله عز وجل بحفظه السنه قيض الله لها من يحفظها هذا هو الدليل وهذا هو البرهان على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن باق وهذه السنة باقية فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اذا اتفقوا مثلا هذو هادو, هادو اللي هما مسلمين اذا اتفقوا قالوا إحنا غادين نتخلى على هذا الدين واش الله عز وجل هذا الدين يضيع ابدا سيخلفهم اخرون سيخلفهم اخرون لأن الله عز وجل سينقلوه من هنا ويحطوه هنا ويستمر الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى هذا دليل يعني دليل واضح لا غبار لا غبار عليه ثم دليل اخر لحد الان ليس هناك نبي يعني الأنبياء كتكون الفترات بينتهم مئة سنة مئتين سنة خمسين سنة إحنا ده بس حال وصلنا خمستاش ولا ولا نبي اذا هذا دليل أيضا يعني دليل تاريخي دليل واقعي على لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خمستاشر قرن من الزمن ولا نبي اذا هذا دليل ايضا تاريخي واقعي ملموس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده من اسمائه صلى الله عليه وسلم المأحيل محى الله عز وجل به الكفر ومحى الله عز وجل به الأديان الباطلة ليظهره على الدين كل الدين اسم جنس أي على الأديان كلها الأديان هذا الدين أظهره الله عز وجل على الأديان كلها والمراد بالأديان هنا يعني الأديان المنحرفه الأديان الباطلة فمحاها الله سبحانه وتعالى بالإسلام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن الله إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فهو يعني بنسبة إليه أفضل يعني الشيطان بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أيس من أن تعبد الأصنام في جزيرة العرب أيس أن يعود الناس إلى الكفر من جديد ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي اني تعمد مثلا في شرب الخمر فزين في, في المعاصي ان يضع في المعاصي فقد رضي يعني يكفيه يكفيه ذلك والله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الياس مشغل الشيطان, الشيطان الياس ديال الشيطان والياس ديال اتباع الشيطان اليوم يا الذين كفروا من دينكم اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فين كانت هذه الايه مع اليوم أكملت لكم دينكم الدين تم وأهل الكفر يأيسوا من أن, أن يعود الناس إلى الكفر من جديد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة نعم هؤلاء يأيسوا وهؤلاء قد أتم الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة وأكمل عليهم سبحانه وتعالى دينه إذن المحي محى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفرة. والعاقب العاقب هو الذي لا أحد بعده يعني يتشابه مع الخاتم الخاتم والعاقب بمعنى بمعنى واحد والحاشر أي الذي يحشر الناس على قدميه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض أول من يبعد محمد صلى الله عليه وسلم قل نحن, السابق نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يعني الاخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة يعني من حيث البعث من حيث المجيء الى الدنيا في النبي صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء وامته اخر, آخر الامم ولكن من حيث السبق في يوم القيامة فاول من تنشق عنه الارض شكون هو الرسول صلى الله عليه اذا هو الحاشر تنشق عنه الارض ويقوم الناس فيرون النبي صلى الله عليه وسلم كقطب الرحى ويحشرون تحت قدميه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثم اهل البقيع ثم ثم احود ثم كما جاء في الحديث من تنشق عنهم الارض بعد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذن محمد صلى الله عليه وسلم واحمد وابو القاسم الفاتح الخاتم والماحي والعاقب والحاشر والمقفى وطه وياسين كلامنا في طه وياسين طه اسم من اسم النبي صلى الله عليه وسلم على قول واسم من اسم الله عز وجل على قول وامر أم امر بمعنى طع وطع بمعنى ضع. ضع رجلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبا بطول القيام كان يخلف بينه بين بين رجليه فيقوم على إحداهما ويرفع الأخرى لتستريح فإذا استراحت وضعها على الأرض ورفع الأخرى لتستريح فقال الله عز وجل له طا أيضا رجلك على الأرض ما أنزلنا عليك القرآن فتشق والسياق يدل على يدل على على هذا المعنى وبعضهم قال هي من فواتح الصور طاها وطا وياسين ويسين والف لا ميم وألف لاميم والف لاميم راء هذا مجال العلماء يعني يعني يؤولون ويدخلون في يعني بعض الاستنتاجات ويقولون في نهاية الأمر والله سبحانه وتعالى أعلم من بينها ياسين ياسين منهم من قال إنه يا سيدي معناه يا سيدي ومنهم من قال قال القاضي عيض رحمه الله إذا كانت بمعنى يا سيدي فليس هناك غاية أبلغ من هذه وليس هناك مرتبة عليا أن يخاطب الرب سبحانه وتعالى رب الأرباب عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي لكن ليس هناك منزلة إن صح هذا التأويل وهذا التفسير ليا سين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الروايه يا سيدي يعني ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه قال يا سيد مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس قال يا, يا سين يا إنسان يا إنسان فاختصر إنسان في سين واختصر يا أني دافيش فيا يا سين يا إنسان وهذا معروف في كلام العرب هو يسمى به الترخيم أنهم يرخمون الكلام أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقاله وقسم قال ابن عباس رضي الله وسلم هو وهذا قاصد الذي يناسبه كلامنا في هذه الحصة أنه قسم أقسم الله عز وجل به وهو من اسماء الله تعالى قال وقال الزجاج قيل معناه يا محمد وقيل يا رجل وقيل يا إنسان وعن ابن الحنفي يا ياسين يا محمد ابن الحنفي ابن الحنفية؟ هو ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولكنه لم يكن من السيدة فاطمة الزهراء ولكنه كان من الزوجه التي تزوج بها سيدنا علي بعد وفاة السيده فاطمة عليه السلام فنسب إليها يعني من أجل التمييز فقالوا محمد بن الحنفي وعن كعب يعني كعب الأحبار يا قسم اقسم الله تعالى به قبل ان يخلق السماء والارض بالفي عام قال هل قسم اقسم الله عز وجل به قبل ان يخلق السماء والارض بالفي سنه يا محمد انك لمن المرسلين اقسم له انه من المرسلين يا سين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين اقسم به واقسم بالقران الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم الى المرسلين وهذا الدخل فيه جهد تنويهات وججد عنايات اقسم به باعتباره ياسين واقسم بكتابه ولم يتفق هذا لنبي غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم الله عز وجل بعمر احد من الانبياء ولم يقسم الله عز وجل بكتاب من كتب الانبياء واقسم به واقسم بكتابه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إذن لاحظوا مزيان القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم القسم بالقرآن الكريم لمن لمن أقسم أقسم للنبي وهذا أيضا الشريف لمن تقسم تقسم الذي تريد أن يطمئن إلى ما تقول وهذا ما سياتي في الفصل في الفصل اللاحق القسم له كان القسم به وكان القسم له اي يقسم له اقسم الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه من المرسلين وليش كل النبي صلى الله عليه وسلم انه من المرسلين لا وليش احدنا وليش الله سبحانه وتعالى بان النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه فيما قال لا ولكن هذا فيه ما يسمى بالتعريض تعرف التعريض يعني انك اذا كنت تكلم مع شي واحد ولكن تقصد افهام شخص اخر كتبغي تفهم واحد واحد اخر في, في في سياق معين إنك لمن المرسلين كأنه يقول أيها الناس إنها والله إن هذا لمن المرسلين ولكن يخاطبه من أجل أن يعرض به كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلوق عظيم يعني تعرض بالمشركين كما سيأتي كما ذلك في حين إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول القاضي عياض فإن قدر أنه من اسمائه علش كي يقول في إن قدر لانه اعرف بان المساله فيها خلاف ان ياسين في خلاف هل هو اسم من اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل هو اسم من اسم الله عز وجل هل هو نداء هل هو يعني هو يقر بهذا العلماء ما يحتكرش يقول لك هذا هو اللي كان وما كاينش حاجه اخرى غير هذه هو يسلم للعلماء ذهب ابن عباس الى قولين نقله ذهب زجاج إلى قول نقله ذهب جعبر صديق إلى قول نقله ذهب أبو عبد الرحمن السلام إلى قول نقله فلما نقل كلام العلماء قال فإن قدر أنه من اسمائه وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤيد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه يليك ويؤيد فيه القسم عطف القسم الآخر ياسين والقرآن يعني جوج الأقسم أقسما وأقسما ويؤيد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه وإن كان بمعنى النداء يا سين يا إنسان يا محمد يا رجل على ما في ذلك من الاختلاف وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته إنك لمن المرسلين والشهادة بهدايته شهادة بهداية نبي صلى الله عليه وسلم أنه على, على الهدى المستقيم يشهد الله له بعد القسم أنه من من المرسلين ياسين والقرآن الحكيم إنك لا من المرسلين على صراط المستقيم شهد أنه من المرسلين وأنه على الهدى وأنه على الهدى يعني واحد نوع من صندوق في الحقيقة صندوق هذا العناية الربانية بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكفي أن يقول من المرسلين والمرسلين كلهم على الهداية ولكن الزيادة فاا في مثل هذا المحل يدل على ماذا؟ يدل على التنويع عندما تطنب في محل الإيجاز يدل على مدى على التنويع ويدل على أهمية أهمية الزيادة الموجودة في الموجودة في الكلام الهدايه يدل أهمية لهداية كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به اديك ويؤمنون يقول العلماء اديك ويؤمنون يستغنيان لان الذين يحملون العرش اصلا مؤمنون الذين يستغفرون تحت العرش أصلا مؤمنون ولكن لماذا قال ويؤمنون قالوا هذه الزيادة هذا الاطناب في موضع الايجاز يدل على اهميه اهميه الايمان على الاهتمام بالإيمان وان الايمان هو الذي يرفع اصحابه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اتوا العلم درجات. فكذلك هنا أراد أن يبين أهمية الهداية وأهمية التوفيق من الله سبحانه وتعالى نعم أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لا من المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط المستقيم من إيمان من إيمانه أي طريق لا وجاج فيه ولا عدول عن الحق يعني هو يفصل يفصل هاد المعاني المصنبة من اقسم الله باسمه اي باسم من باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه كتاب منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم القران الكريم انه لمن المرسلين بمدى دور بوحيه الى عباده وعلى صراط مستقيم من ايمانه وعلى صراط مستقيم من ايمانه اي طريق لا وجاج فيه ولا اعذال عن الحق قال النقاش لم يقسم الله تعالى لاحد من انبياءه بالرساله في كتابه الا له توحد من الأنبياء لم يقسم الله عز وجل له في كتابه برسالته حسنا يقول لموسى عليه السلام وأحق التوراة آه والتوراة أو يقول ل ل ليسا والإنجيل الذي أنزل عليك يعني يقسم بماذا يقسم بالإنجيل لم لم يتبت هذا لم ينقل هذا وفيه من تعظيمه وتمجيده على تويل من قال إنه يا سيد ما فيه إلى الأدوك الناس لقالوا مثلا معناه يا سيد يا سيدي أو يا سيده قال فيه من التمجيد والتعظيم ما فيه هذاك ما فيه أشكت عنيه هنا اسم ميش اسم موصول اسم موصول يدل على تفخيم الأمر وتعظيمه بحيث لا تستطيع أن تستوعبه لو أراد أن يفصله لحتاج فيه إلى ماذا إلى أعمار وأعمار إلى أعمار وأعمار ما هذاك ما هذاك ما عظيمة جدا سواء اتت في سياق الخير او اتت في سياق الشر في سياق الخير مثل قولي سبحانه وتعالى فاوحى الى عبده ما اوحى هدك ما جمعت علوم الاولين والاخرين هدك ما جمعت كل ما اوحى الله عز وجل به الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج وما اخبره به من اخبار الدنيا والاخره الى يوم الدين النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في الاسراء والمعراج اعطاه الله من العلم ما كان يحدث به حتى مات يحدث به ماشي النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في في اليوم التالي وانتهى الكلام وانتهى القصه لا كان يحدث بما راى وما شاهد. وما علم وما علمه الله عز وجل في ليله الاسراء حتى حتامات رايت ليله اسري بي رايت ليله اسري الى كتب جمع مثلا في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كتب السنه كتب على ليله رايت ليله اسري بي غادي يجمع الكلام كثير جدا عما اخبر به نبي صاصم ولا وما لم يخبر به اكثر وما لم يخبر به اكثر ذات يوم حدث النبي صلى الله عليه وسلم واحد حديث طويل جدا وحده فتى بن اليمن رضي الله تعالى عنه قال حافظه من حفظه وجاهله من جاهله ما ترك شيئا من امض الدنيا والاخره الا حدثنا به حفظه من حافظه وجاهله من جاهله بمعنى هذا ما اوحى مشي من بين ما اوحى الصلوات الخمس لكن اعرف هيك فين زلات الصلوات الخمس في الاسره والمعراج من بين ما اوحى خواتم سوره البقره في الاسره والمعراج وهك يعني هذه فقط من بين ما اوحى تسليم ديال سيدنا إبراهيم عليه السلام والسلام على الأمة سبحان الله والحمد لله ولا الا الله والله أكبر أقر أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الطربة وأنها عذبة الماء وأنها قيان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إلهي الله والله أكبر هذه كلها من إيحاءات يوم الليلة الإسراء والمعراج ولكن ما لم نعلمه أكثر بكثير فأوحى إلى عبده ما أوحى هذه ما؟ هذه الموصول وليك شحال من الأمور الامور التي لا نعلمها هذا في سياق الخير في سياق الشر فغشيهم من اليم ما غشيهم لو قال ما فغشيهم من اليم الموجود يعني سؤال الموج يدخل من تحت الموج يخرج في جهة اخرى ولكن فغشيهم من اليم ما غشيهم اي هول عظيم لا تتصوره انت لو اردت أن تعرفه ما استطعت ان تصل الى الى شيء من من هوله وتضخيمه فالقبع يضشر الى هذا المعنى في قوله وفيه من تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتمجيده على تاويل من قال انه يا سيد ما فيه ما فيه فرغ فيها فرق فيها كثير من من التي لا إله إلا الله وقد قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر ما يعني يعطيك الشاهد أو الدليل لك هذا القول الذي يقول معنا يا سين يا سيد قال الله رأى كين؟, كين في السنة كين في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخرة ولي هذا وش تقوله سيدنا ولا ما تقوله فصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحلنا بحلو كان شفاق بنادنا هو قال أنا سيدو وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد من باب الافتخار ولهذا قال ولا فخرة ولكنه قال من باب الاخبار بش يخبرنا بالحقيقة حقيقة الأمر أنه سيد والذي آدم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش يكسم شي حاجة لهو له يخبر بها ولهذا أخبر بأمور تقول سيد عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان له بالامكان أن يخفي شيئا من القرآن لأخفى هذه وتخشى الناس والله أحقه أن تخشى مثلا على سبيل المثال أو غير ذلك من, من الآيات ولكن ما كان له آآ ليخفي آآ شيئا أمره الله عز وجل بإبلاغه ومما أمره الله عز وجل بإبلاغه للناس حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا سيد والذي أعلم هذه حقيقة والله سبحانه وتعالى اللي جاوب سيدنا زكريا في الولد فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني الصفات صفات الكمال والتمام لهذا النبي من بين هذه الصفات السياده صفه السياده وسيدا وسيدا وتسمى حتى بالكافر حتى الكافر تقول والفي يا سيدها والفي يا سيدها لا ذلباب والفي يا ماشي صعيب تكون سيد ليك ماشي صعيب تكون السيد قال الشاعر العربي ببازل وحلم ساعد في قومه الفتى وكونك اياه عليك يسير قال لك الا تكون السيد عليك بجوج المسائل جوج الامور الاولى البذل. هو وانفق انفق في سبيل الله يشوفوا كل الناس كاتبني في المساجد يشوفوا كل الناس كاتنفق على الفقراء والمساكين يشوفوا كل الناس كاتعطف على ادوي الحاجات هو انت سيد في الحقيقه والحلم لان أحياء كثيرا ما يكون العلم مع ما يكون المال مع الفخر والتكبر وقليلا ما يكون المال مع التواضع والحلم يكون ينفق ويصبر ويتحمل نحن إلى عطي نخص نمن اعطيت كسدي درت ليك فعلت لك فيبطل صدقاته بالمن والأذى, بالمن والأذى بالمن والأذى بينما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينفق على مستح واحد الصحابي الفقير كان ينفق على مستح من اللي قال مستح ما قال في حديث الإفك قال والله لا انفق عليه ابدا ما غاديش نعطيه مزال علاش لانه شارك في اشاعتي في شعه فانزل الله تعالى ولا يات لاول الفضل منكم والسعه ان يعطوا اول والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفو وليصفح الحلم الحلم الحلم وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلا جوب سيدنا, سيدنا, سيدنا أبو بكر جوب قال بلا احب أن يغفر الله لي فعاد ينفق على مستح حلف أيضا كما حلف أن لا ينفق حلف أن لا يقطع فقط عليه حتى يموت أحدهم حتى يموت مستح يموت أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارده يعني هذا الانفاق للسيد أبو بكر هو الذي يخصنانا الانفاق والحلم والحلم بلا احب أن يغفر الله ان يغفر الله لي على كل محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا نحن المسلمين مسلمين بالدرجه الاولى ونحن الابن الانسان بالدرجه الثانيه هو سيد العربي والعجمي هو سيد الكائنات كلها الى ما تقولها انت ما نقول ما شاء الله أنا سيد ولا ادم آدم ولا فخر وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد معنى لا أقسم أي أقسم هذه الكلام لا يقولوا؟ في اللغة العربية زائدة في القرآن الكريم نقول صله للتوكيد ماشي زائدة لأن الزائدة هو ما لا معنى له ولا قيمة له في السياق هذه لها قيمة وقيمتها توكيد القسم هي تؤكد القسم شو عاد مثلا نطلب منك أنك تحلف له أو لا واش بالصح هذا الشيء اللي تقول صحيح كي يقول لك ما نحتاج نحلف لك هذي كما نحتاج نحلف لك هو تأكيد القسم لا أقسمه يعني ما نحتاج نحلف لك لأن الأمر الذي تستحلفني فيه واضح لا غبار عليه هذي كما نحتاج النفي هيك ما نحتاج النفي ما نحتاج نحلف لك نفي للقسم من باب التوكيد له لان انت في غنى عن في غنى عن التوكيد لا اقسم اي لا احتاج ان اقسم ان اقسم لك لان هذا الامر واضح اقسم بماذا بهذا البلد كون البلد المقصود بالبلد هو مكه وانت حل بهذا البلد بمعنى اقسم به في حاله وجودك فيه لان هذيك الواو واو الحال والحاله هذه أن تحل فيه فهو قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء بغي يقول لنا قد عياذ رحمه الله تعالى وتنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ويؤكد هذا المعنى لأيث الذي بعدها ووالد وما ولد اغلب التفسير ذهب إلى ان الوالد هو ادم وما ولد هم بنو البشر وبعضهم قال ووالدين وآدم أو او ابراهيم وما ولد محمد صلى الله عليه وسلم كما نقول مثلا الحج عرفه الا بغينا نلخص الحج كان يقول الحج عرفة وش الحج عرفه فقط ولا كل شي حجه اخرى كن امور كثيره ولكن اهم ما فيه عرفة فكذلك ولد ادم ما اكثرهم ولكن اهم ما فيه محمد صلى الله عليه و سلم لا اقسم بهذا البلد وانت تحل بهذا البلد حل له معنيان حل بمعنى نزل موجود حل فلان بمكان فهو نازل فيه وهناك حل بمعنى أنه أحل فيه من إحرامه أحل فيه من إحرامه الله <تصفيق>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 وتام والصلاه القائمه ات سيدنا محمدنا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد بمعنى أنه تتحلل مما حرم الله عز وجل وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وفيها أيضا واحد تنويه أخر واحد إشارة أخرى إلى أن الله سيفتح له هذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا الا الله محمد رسول الله عليه وسلم هذه الصورة صورة مكية نزلت في مكة قبل الهجره والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه حلالا في السنه الثامنه بعد الهجره دخل مكه حلالا اي بدون بدون احرام بل دخلها من اجل ماذا من نجل تحريرها وتطهيرها من الشرك والاوثان لذلك كان كان علماء الحديث يسالون كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح قالوا دخل مكه وعلى راسه المغفر واستفادوا من على راسه المغفر انه ليس ليس بمحرم لان المحرم لا يضع شيئا على على راسه وقت الاحرام دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وعلى راسه المغفر وقد حنى, حنى راسه حتى كان يعني يمس به مورك رحلي ناقتي بمعنى دخل متواضعا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا يحني راسه هكذا يعني حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى واش كنا نحرسنا إلى أن انتصرنا لا لا. علاش نقول إحنا اللي حنا اللي كسبنا المعركة وما تدري أن نصر من عند الله إحنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا هذه؟ لا إله لا. النبي صلى الله عليه بس وإنما تأطى راسه شاكرا لله حامدا لله تاليا سورة الفتح اللي نزلت عليه في السنة الماضية نزلت عليه سورة الفتح وهو راجع من الحديبية ومشى المكاء وهو يقرأها إنا فتحنا لك فتحنا مبينا ليغفر إلى آخره ولذلك لم يكن فيها قتال لأن هذا المن من الله سبحانه وتعالى وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليهم الله سبحانه وتعالى كف أيدي المشركين وأيدي المسلمين حتى لا تكون الدماء في مكة فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم سلما على ما ذهب إليه جمهور علماء الحديث والسيرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني بالسلم وليس بالقتال على ما ذهب إلى ذلك علماء السيرة والحديث شاهد عندنا أن نبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له مكة ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت سابقا إلى يوم الدين لم يحل الله عز وجل لأحد قبله ولن يحلها لأحد بعده صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وإنما احلت له ساعة من نهار كما فسح البخاري احلت له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها بالأمس ثم عادت حرمتها بالأمس فلا تلتقط لقطتها ولا ينثر صيدها ولا يعضض شوكها فقال عباسي للإدخير يا رسول الله فإنه لي موتانا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله إلى الإدخير فالقرآن الكريم الصورة المكية اللي كانت منذ سنوات أشارت للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحل بهذا البلد أنت غاد تجي واحد في يومين من الأيام وغاد تنزل بهذا البلد وأنت حلال أي بدوني أي بدون إحرام وذلك يوم الفتح على غير القول سبحانه وتعالى في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد أي إلى مكة وهي أيضا من السور المكية سورة القصص من السور المكية وهي تؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك القرآن غير ذلك المكة ما تشكف هذا لردك إلى م. معاد وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا, بهذا البلد <تصفيق> لا بهذا البلد الذي شرفته شرفته بمكانك فيه حي وببركتك ميتا يعني المدينة هذا قول آخر في تأويله وأن تحل بهذا البلد الواسطي, الواسطي أحد نحات من واسط ذهب إلى أن المراد بالبلد الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة والذي سيموت فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة شرفه حيا وميتا تشريف في, في, في النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الحقيقة يعني أيضا شيء عظيم جدا في النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة. فهذا الحرم النبوي وهذا الحرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يموت في غيرها ولا يريد للمهاجرين اليها ان يموتوا في غيرها نبي صلى الله عليه وسلم في حاجات الوداع قال الصحابة لا تبق لا تبقوا في في مكة بعد ثلاث أي بعد ثلاثة أيام تيام ديال ديال التشرق ديال الرمي ونصرفوا حتى لا تموتوا فيها مش مموت شي واحد فيكم. من أرض هاجر منها أنت هاجر منها وتموت فيها وظهر نبي صلى الله عليه وسلم سيد سعد من أبي وقص ظهروا في مكة وهو خيف خيف مناش مش يمن الموت خايف يموت في مكه وقد هاجر منها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما تخافش الله سبحانه وتعالى سينجذ لك الوعد ما قال لي هذاك الحديد ديال الوصيه اوصي لبناتي لا اوصي بكل مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال النصف قال النصف كثير قال في تولس قال في كثير في هاد العياده اللي عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وزاره في مكه يوم حجت حجت الوداع بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان ينفر وهو ايضا صلى الله عليه وسلم مستعفيز اي مستعجل النفرة من مكه الى المدينه في ليله الحصبه ليله الحصبه هي الليله الاخيره من ايام التشرق قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه انفروا فحضر سيد صفيه رضي الله تعالى فقال لرسوله انما استطعنا أن في الوداع قال بس او ما طفت يوم النحر يعني طواف قالت بلى يا رسول الله قال اذن فري تخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع عشر من الحجى خرج من, من مكه وفي الشرع الامس فقط وقلت لهم اتحبون او ترضون ان يعود الناس بالشات والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم يا رسول الله قال فالمحيا محياكم ولمماتوا امامكم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى انه يفضل المدينه في الحياه ويفضل في الممات ووصى النبي صلى الله عليه وسلم من ان يموت بالمدينه فل بها فان النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد وسيشفع في من مات بالمدينه نعم اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما شرف مكه بنزولها فيه ايضا شرف المدينه بنزوله صلى الله عليه وسلم فيها والاول يقول القاضي عيد اول اصح أي حمل البلد على مكة أصح من حمله على المدينة لأن الصورة مكية ومن بعده يصحح وهذا ونحوه قول عطاء بن رباح قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين في الكل وهذا البلد الامين في سورة في سورة التين في وهذا البلد الأمين في سورة الأئل والأف في سورة البلد والتانية في سورة التين وهذا البلد الأمين قال أمنها الله تعالى أي البلد الأمين مكة أمنها الله تعالى بمقام النبي صلى الله عليه climat عز وجل فيها لكونه صلى الله عليه وسلم أمانا لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى عطاكم جوج الأمانة ها الأمان الأول أنا والأمان الثاني الاستغفار فإذا ذهبت أنا بقي لكم الاستغفار أخذ ذلك من قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالأمان الأول محمد صلى الله عليه وسلم والأمان الثاني هو الاستغفار والسبب فيه محمد صلى الله عليه وسلم إذن فالامان في الحقيقة هو محمد صلى الله عليه وسلم فإنك فان كونه أمانا فإن كونه أمانا حيث كان فالنبي صلى الله عليه وسلم أمان حيث كان وحل وحيث نزل وحيث أرسحل هذا ما ورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب قسم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وانتكلم ان شاء الله في الدرس لاحق بحول الله تعالى على القسم له في القسم به القسم له أي أن الله يقسم له وافتسحه ايضا بصورة الضحى لأنه قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال أقسم له أنه ما ودعه مسمح فيه ولم يبغضه ولم يتركه ولم يكرهه بل أحبه وقربه ولسوف يعطيه حتى يرضى ذلك ما سنراه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللاحيق بحول الله استغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين